تجدوا استو الله أكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ومكروا وَمَكَرَ الله والله خير المكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوфик ورافعك إلي ومتاهرك من الذين كفروا ومتاهرك من الذين كفروا وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.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 إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُوِّ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُم مِنَ الْمُنْتَدِينَ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 بام. الله أكبر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 أَغِيرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَى الْمَلَائِكَةِ سَبِيلًا إلا ألا إلا مِنَ دون اللَّهِ وَأَنزَلْنَا الْقُرْآنَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ وَالْأَرْضِ وَالنَّاسِ وَالْمَلَائِكَةِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَعِنَا مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فانتم هؤلاء حاجدتم فانتم هؤلاء جادا ان يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد إلا الله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 يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما وأنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين الله اكبر الله اكبر يا الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر